بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى فامم من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى